و م ن المنازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن منزله القفض والقفض و ا ل ظ ل دال على ت و ص ط واعتدال في ا ل أ م و ر كلها وما كان القفض في شيء إ ل ا زانه وما خلا عن شيء إ ل ا شان ه إ ذ ا كان بهذا ا ل ن ع م ى الذي ذكرنا ا ل ت و ص ف والاعتدال و ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة كلها أ م ه م ق ت ص ب ة ل ي ذ ل ك على انها ل ي س س ا ب ق ة في الخيرات لا ليس بهذا المعنى ولكن اقتصادها توسطها وكذلك جعلناكم امه وسطا هذا المقصود ب الاقتصاد والقصد ومنه قوله عز وجل واقصد في مشيك و ا ر ض ب من صوتك إ ن أ ن ك ر الصوات لصوت ا ل ح ن ي ف واقصد في مشيك فالقصد في المشي السير ب ص و ر ة لا م ت ب ا ط ئ ة م ت م ا و ت ة ولا ب ص و ر ة م س ر ع ة إ ل ى د ر ج ة الافتتان و ا ل ف ت ن ة إ ل ى د ر ج ة ا ل س ر ع ة ا ل م ر ب ك ة و إ ن م ا القصد في السير والمشي أ ن يسير ا ل إ ن س ا ن مسرعا لكن مطمئنا أ ي ض ا ساكنا هادئا يسير ب ق و ة ولكن بسكينه ووقار وكذلك كان مشي رسول الله ص ل كان ل ل ل ي اسرع الناس مشيا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكن في غير ه ر و ل ة ولا س ر ع ة مرتبكه بل ا مسرعا ن يسير وبسكية و و وهو م الا ق ف ل ل إ أ ن هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل ق ر آ ن ي ة لا تؤخذ عند أ ر ب ا ب ا ل إ ش ا ر ا ت و ا ل ل ف ا ئ ص على ظاهرها فقط بل يؤخذ منها أ ي ض ا مقاصد أ خ ر ى تؤخذ من عموم المقصد الشرعي من التوصف في ا ل أ م ر كله فالمشي لا يكون فيه قصد إ ل ا إ ذ ا كان ل م ص ل ح ة ش ر ع ي ة د ي ن ي ة أ و دنيويه ويؤخذ كذلك بالتبع معنى القصد بوضع ا ل ن ي ة ا ل ح س ن ة في السير إ ل ى الحوائج و ا ل أ م و ر فمشي إ ل ى ا ل م ع ص ي ة مثلا يخالف قوله عز وجل واقصد في مشيك فليس ب ق ص فيجب أ ن يكون قصدك إ ل ى خير بمعنى ا ل ن ي ة ف ت ب هذا معنى كذا و إ ن م ا ا ل أ ص ل في ا ل ع ب ا ر ة ا ل ت و س ف والاعتدال وهو المعنى الذي نريد أ ن نقف عليه اليوم فمشيك أ ي ه ا العبد ليس على رجلين وقدمين وحسب بل حياتك كلها مشي وسير ل ت تعيش تعيش ا ل ح ي ا ة الدنيا سائرا إ ل ى الله سلفا ك ر ي يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادر الى ربك تبع و إ ل ى هذه تفيد الغايه ستعيش و تشوف طريقك بمشقه الى غ ا ي ة هي أ ن ت ل ق ر ب ك ف أ ن ت ماشي سائر فطلب منك أ ن ت ق ص د ه في مشي فكل حياتك إ ذ ا كل أ ن ش ط ت ك ا ل د ن ي و ي ة ا ل ع ا د ي ة و ا ل ع م د ا د ي ة كل ها سيئ فعليك بالقصد القصد القصد فيها واقصد في نفسي وهو الذي ا ش ت ه ى استعماله في ن ز ا ل المال و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه أ و س ع من ذلك بكثير أ و س ع من مجال المال وحينما يقال فلان مقتصد في ماله وفي حياته فلا ينبغي ان يحمل على ما راج عن ع هذه ا ل ع ب ا ر ة من د ل ا ل ة خ ا ط ئ ة من أن الاقتصاد يعني الشح والبخت هذا خطا و إ ن م ا المقتصد في المال هو المتوسط بلا صرف ولا مخيل هو المطبق لقول الله عز وجل ولا تجعل يدك م غ ل و ل ة ل ل ا عنقك ولا ت ب ص ط ه ا كل ا ل ب ص ط فتقعد ملوما م ح س و ر ا هذا ا ق ت ص ا ب يعني اعتدال لا هو بالبخيل ولا بالشح ولا هو بالمبذر من إ خ و ا ن الشياطين بل هو مقتصد ينفق حيث المصلحه ويحجم حيث المفسده وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم فينا مقتصدا ب أ ذ ب ا ل ا ف إ ذ ا كان ذلك كذلك فالمقتصد إ ذ ا مؤمن صالح والاقتصاد ص ف ة إ ي ج ا ب ي ة لا سلبيه ولا يقتصد المقتصد في ماله إ ل ا إ ذ ا كان مقتصدا في حياته كلها يعني ما يمكن ما هذا الإنسان اقتصاد غير الحياة البال ذوله أنه من م ق صحيح و إ ن م ا الذي يقتصد في م ا ل ه هو الذي ينفق حيث الخير خير ل أ ب ن ا ئ ه و ل أ س ر ت ه خير ل أ م ت ه خير لنفسه خير للمجتمع ي ن ف ف شر يحزن لا ي ن ف ف هذا ا ل م ق ص ط ل اما الذي لا يشتري الطعام الفلاني والفاكهه الفلانيه وقد استعى الله عليه ا ل ر ز ق فليس ب م ق ص ط ل هذا ب خ ي ر ف إ ذ ا زاد اشتد كان شحيحا الشعور ف إ ن كان ينفق في الخير وينفق في الشر فهذا شفيه هكذا تسمع القران ولا تنسوا ل س ف ه ا ء ا م و ا ل ك م ف ي ه والوسط الاقتصاد وهي ص ف ه النبويه بل الانبياء جميعا والرسل كانوا مقتصدين بهذا المال و ل ي س ل ك م س ل ف ه م إ ل ا صالح مرتد إ ذ ن ا ل إ ن س ا ن المقتصد لهذا المعنى قلت قبل لا يكون كذلك إ ل ا إ ذ ا كان مقتصدا في حياته جميعا في أ خ ل ا ق ه ينفق السلوك الصالح ويحزم عن إ ن ف ا ق السلوك ذاتي <تصفيق> ص يعين صاحب ا ل ح ا ج ة ويهرب من صاحب ا ل م ع ص ي ة لا يعينه على م ع ص ي ة مقتصد هذا اقتصاد ك ل اقتصاد فالاقتصاد إ ذ ا معنى شامل هو صلاح في الدين وفي الدنيا معا ولذلك وجب على المؤمن ل ي ان يتعلم هذا المعنى في حياته فيربي نفسه على معاني الاقتصاد ومن اهم فوائد الاقتصاد لهذا المعنى الذي ذكرت انه يهذب النفس ويشذبها فالنفس لها مطالب مطالب النفس لا تنتهي لو كان لابن ادم واد من ذهب او من مال لابتغى اليه ثانيا ولو كان له وديان ل ا ت غ ى إ ل ي ه م ث ا ل ث ة ولا يملا جوح ابن ادم الا ا ت ر ا ب و ي ت و ب الله على من كان هذا حديث رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الصحيح الثابت فالاغتصاب ي ر ب ي هذه ا ل ن ا ش ر ي ه ة الهلوح نربيها و ي ه ذ ب ه ا ويشذبها وتحصل البركه ع ل ئ ا ذ ٍ في المال كما تحصل البركه في ا ل ح ي ا ج م ي ع ب ر ك ة من كان م ق ت ص ب ا بارك الله له في ر ف ق ه وسوء التصرف في ا ل ح ي ا ة وفي المال هو م ر ت ب ط ا الذي لا يحسن التصرف في حياته لا يمكن أ ب د ا أ ن يحسن التصرف في المال الذي لا يحسن ا ل ت ف ر ف في حياته ا ل ع ا م ة في أ س ر ت ه في دينه في مجتمعه لا يمكن أ ب د ا ً أ ن يحسن ا ل ت ف ر ف ض الله فهو في المال أ ح د أ م ر ي ن اما بخيل واما مسرف ولا يمكن أ ن يكون مقتصدا إ ن م ا المقتصد من اقتصد في كل أ م ر ليطبع خلق سلوك فالمبدر للمال مثلا ً لا يكون م ب د ر للمال إ ل ا إ ذ ا كان لا يعطي ق ي م ة للرزق و اذا كان لديك رزق الله الله في ا ل ر س ا ء يقوم بان يقوم بان يقوم بان يقوم ب ن يقوم بان ي ق و بان يقوم بان ي و م بان يقوم بان يقوم بان و م بان ي ه و م بان ي ق م بان يقوم بان ي ق و بان يقوم بان يقوم بان ي و م بان يقوم بان يقوم بان يقوم بان ي ق م ا ل ي و م بان ي و م بان ي ق و ا ن يقوم بان ي و م بان ي ق و ا ن ي ق و ب ا ق و م بان ي ق ا ن يقوم بان م ا ن يقوم بان يقوم ا ن يقوم بان ه ق ا ن يقوم ا ن م بان ي ا ن يقوم ا ن يقوم بان ي ق ن ي ق و ا ن ي ا ل ي ق و يقوم بان يقوم بان ي ق فهذا الانسان لا يعرف قيمه ذلك المال من حيث هو مال اعطاه الله إ ي ا ه لا يعرف النعمه لا يعرف قيمه الرزق ولا يتذوق معنى اسم الله الرزاق لا يدرك ذلك من خبره وتعرف على الرزاق جل وعلا من حيث هو رازق للعباد عظمت عنده النعمه وكبر وصار اشفاقا عليها من ان يبذلها وان يضيعها وكل إ ن ينفقها م لما ا وجوهها الشرعي العادات العبادات في تختضي تختضي أو و ذلك وجوه شرعيه ة بالمال ديالبنية اللي أمور ر ع ا ا للمال ه وعطاها ن ب الإذن ومصارف ا ا ل إ ذ أ و ر د ل اللي عبدالرب العالمين كالذكوات الطبقات بهتن وما شبه م المال ر ا في ا ل إ س ل ا م مضبوطه و م ح د و د ة نسد بها الخلاف ونرفع بها الحاجات ونكون بذلك من العادلين لا تصورك على بالك ب أ ن أود ب ا ل م ل ه ل ي ت ب ش ف ت ه ا ا ل ر د ا أ و الخبز أ و اللحم رهبع ابدا ً أ و استعبد الله به أ ب د ا ً بل أ ن ت إ ن كنت في ذلك مقتصدا ً ف أ ن ت من العادلين كما في حديث ي وفي بضع احدكم ص ا د ق ة يعني النطق من قلب الرجال من أ م ة ا ل إ س ل ا م أ ن ي ج ا ن ع الرجل زوجته فهو م ت ص ب ط له أ ج ر ولكن ليس على ط ر ي ق ة البهائم والحيوان لا ولكن على ط ر ي ق ة ا ل ا ق ت ص ا م مقتصد أ ي ض ا في ذلك قالوا ارايت إ ن وضعها في ح ر الحرام م ا يقول عليه بذلك قالوا بلى انا كذلك ف إ ذ ا وضعها في حماه ل أ ن ه كان مقتصدا بعد عن ا ل إ ش ر ا ر الذي يقود إ ل ى الحرام وبعد عن البخل الذي يخرجه إ ل ى حد الرهبانه التي نهى عنها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا و إ ن ي أ ع ب د ك م لله و أ ت ق ا ك م له ولكني أ ص و م و أ غ ف ر و أ خ ل ي و أ ن ا م و أ ت ز و ج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني و إ ن م ا سنته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الاغتصاب الترسط كلها وكان عليه الصلاة ل ا و ل ل ا ا م يحب ت في ا ل أ م و ر كلها ف أ ن تنفق في العادات في, في وجوه الحاجات احتيط إ ل ى كذا وهو مصلحه تخفك في نفسك أ و في أ ب ن ا ئ ك أ و في أ س ر ت ك و أ ن فقت تشد تلك ا ل خ ل ة وترفع تلك ا ل ح ا ج ة ل أ ن ك راع كلكم راع وكل مسؤول عن رعيتك ب هذا المعنى أ ن ت ماجور على عملك يرتفع الفعل من د ر ج ة ا ل إ ب ا ح ه الى د ر ج ة الندب من حيث العذر م او حيث الى ع ر أو إ ل د ر ج ة الوجوب من حيث العذر وليس ب ا ل ض ر و ر ة من حيث ا ل ع ك ر ويكون كذلك في مجال آ خ ر من مقاصد الشريعه ليس هذا مجالا اذن ا ل ا ق ت ص ا د صفه يجب أ ن نكتسب ه فالتعلم هو ا ك ت ج ب ا ل إ ن س ا ن يدخل عليه من المال مدخل بسيط لكنه مبارك ل أ ن ه مقتصر, لا, مقتصر. متوسط في لا يريد أ ن يعيش ع ي ش ة المترفين المشرفين المجذرين و ل ك ن يسد الخلاك بقدر الحاجه ة قابل على يسدني يسدون ت فيبارك الله له في ماله ويبارك له في حياته وعجيز في هذا الامر أ م ر ح و ل ملايين ا ي ي ن ولا يزال ي ن ح ى حياته كلها منظر و ي ح ك فمثله كمثل الكلب إ ن تحمي عليه لها و تسرقه له لانهما حبين شدس ت ق ه م ا ت ج ب ي ن ت ش ح و ت و ه لا بركه له في رزقه لا بركه له في ناله فبقدر ما يجمع بقصد الهلع وفي ا ل ل ل ه ع ر ز ن الاكبر ص ل ة في ل ا اما ذلك الذي يعيش ح ي ا ة المغتصبين ويدخل عليه مقدار بسيط من المال ف إ ن الله يبارك له إ ي ذلك المال من ج ه ة ان هذا المال د ر بحال من ل ي و من حيث ب ا ر ك ه ويسد عليه من عنده سبحانه خلاف فتح عال آ خ ر ي ن يعفو عنه ويزيل عنه أ م ر ا ض ك ث ي ر ة بسببها ق و ا م آ خ ر ي ن ع ل ا ج ه ا عند الغرب بالنسبة الله العزيز عجيب وقد رايناها س ب ة ل ل وشاهدنا أ ن كثيرا ً من ا ل م س ر ف ي ن ممن انفتحوا على الدنيا انفتحت عليهم الدنيا امتنهم الله بما لا قبل لناسبه وكثير منهم استغرق البلاء ماله كله ا ف ل ا ل ا ا ف ل ا ف ل ا الاقتصاد ب ر ك ة و ع ب ا د ة ب ر ك ة ل أ ن الله يبارك فيه ويبارك ط ا ح ب ه وعباده ل أ ن ه تسلل ل س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل أ ن ب ي ا ء و الرسل قبله و اتباع للصالحين و الصديقين من هذه ا ل أ م ة و العلماء المهتدين حينما يعيش المؤمن ذلك يجد في قلبه ما لا يجده آ خ ر وهو ا ل ق ن ا ع ة و الورع ف أ م ا ا ل ق ن ا ع ة فهو يكتفي بما وجد و يتورع عن ما لم يجد و في الحديث الصحيح ق وخير ل النبي عليه الصلاة والسلام و دينكم الورع ان خيرُ المؤمن بعدما يجد في قلبه ق ن ا ع ة و ر ا ح ة من ط ر ض الدنيا لا يشتاق إ ل ى ما عند ا ل آ خ ر ولا ت ن ت د عينه إ ل ى مواطن الشبه الشبهات و ل ش ب ه ا فهو ورع ويرضى ب ا ل ق ل ي ل وباليسير ف إ ذ ا به وقد رضي بذلك القليل و اليسير صار بين يديه كثيرا و رحم الله ا ل إ م ا م ا ل ز غ ر ي وهو شيخ من شيوخ مالك رحمه الله كان يقول إ ذ ا دخلت بيتي و أ ك ل ت رغيفا و شربت ماء فعلى ل الدنيا م ل ي العفا ي ن واحد لا عبادتي معدته أن تسينه عن ك أ ن الجوع يثير ا ل إ ن س ا ن وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتعوذ بالله من الجوع ويقوم في دعائه و أ ع و ذ بك من الجوع ف إ ن ه بئس الضجيع الضجيع ولمعه احبت جوع من خلال ا ل س عافانا الله و ن ي ا ك م ن ه ا فكان إ ذ ن ا ل ص ح ا ب ة على هدى وهذه ر ق و ل الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبحثون عما ي ش ج و ن به الجوع فليسنهم ا عن ع ب ا د ة الله وعن طلب العلم وعن كل ما يصلح به دنياهم ويصلح به دينهم و ك ا ن لذلك من أ ك ر م الناس ل أ ن ه لا سلف بينهم وسلكت حياتهم وسهلت س ه ا ت حياتهم تزوجوا ب س ه و ل ة و أ ك ر م و ا ب س ه و ل ة وعاشوا ب س ه و ل ة وعبدوا الله ب س ه و ل ة ما ر أ و ا في ذلك حنثا ولا ش د ة القط وحينما شددنا على أ ن ف س ن ا شدد الله ع ل ي ن ا وقد صح قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو في البخاري من شدد شدد الله عليه ن ع ذ بالله وتشدد نافعا اذا اضغط عرض على ش ن ي ن واحد خسقناه يوما يستجلون و ل ت ج ن ي الثاني و ا ت ج ن ي د الثالث و ا و ش ر ي ض ه والثمره فكل ذلك يقود ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ ح د شيئين يخليك عجز ب ح ل ف إ ن البخل إ ن ه ح ي الشيء فشعر برفض الضيف وهذا بخل ما كان يفعله صحابي ر ف ض و ابيض أو تذير ر إ ف ا لا تستطيع أ ن تفتخر وقطه اما أ ن تكرمه فتكون مبذرا هذا ب ا ل ف ي ل و إ م ا ان ترفضه فتكون ب خ ل ولا تستطيع ف ع ي د جدا هذا لا د و ر ا في هذا الزمان من س ل و ك ه أ ن يكرم ب ي ت ه و ب ا ل ق ر ا ء الزواج ع ر ب ي اليوم شقق بسبب ما نحن بغض النظر ع ما يصحب ا ل أ ع ر ا ف من الفضائح هذا كلام قص وموضوع اخر لا ف ق ط ب ا ل أ ط ع ي ن نتحدث كواز جرائم أ ق و ل ج ر ا ئ م ج ر ي م ة في حق الناس وفي حق ا ل أ س ر ة تظلم ا ل أ س ر ة ن ف س ه ا ب نفسها, بنفسها. نفسها بنفسها. ويظلمون الناس ايضا ل أ ن ه وحد ا أ خ ر ا من ميجر وحد ا ا ل ط ر ي ق ة في الطعام غير مسبوقه ي ت ب ع ن ا ببعث ومن سن سنه سيئه فله اجر و ي ج ر من عمل بها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ويصبح هذا الترف و هذا ا ل ب د خ و هذا ا ل إ س ر ا فعلا ش ي ط ا ن ي ا ف ق و ل فعلا شيطانيا وكانت موائد الصحابه في اعراقهم و مناسباتهم فيها شبع فيشبع في و ما يشبهه ا ن م كانوا يذبحون الجذور يذبحون ا ل ن ج ا أ و ا ل ل ط ولكن في غير إ س ر ا ف ولا مخيله ليس م ف خ ع ل أ ح د و ي ف ر خ لا في تدبير ولا اشراف في ا ع ت ذ ا ر ووصف الاقتصاد إ ذ ن خلق وتواضع ولا يكون ذلك في متكبر ولا في محسن اللي فيه النفخه والكبرياء و ك ب ر ي د ي ن الرسول لا يستطيع أ ن يكون م ق ت ص ب ا ولذلك قلت لاقتصادي وهل ب ب ن ي لما يخرج الى ن د ر و ن ي ا ل إ ب ل ي س يرتكب طاغيه إ ب ر ي ا ء تحب ع ا ل ن ه احتيال المقتاد بدل ا ل ح ج ة و ب غيبي لها فقور يستشعر بذلك ويحب أ ن يذكره و ي ذ ك ر اعنت ه و أ ع ط ي ت ه و أ ن ف ق ت لا بركه في ذلك ولذلك م ا ا ل أ س ف لا تجعل هذا ف ت ا د في الدين و ف ت ا د في الدنيا أ م ا ا ل ف ت ا د في ا ل د ي ن فما ا ل أ س ف الزواج لم تعد فيه بركه وصار إ الفساد الذي ل ت ع م وعادف ه و الناس عنه بعد اعرف واختاروا ل أ ن ف س ه م الحرام بل إ ن ه قد يتزوج ومع ذلك يفقه وينحرف إ ل ى الفساد والزنا ل أ ن الاساس الذي بني عليه زواجه لم يكن أ س ع ب ا د ة بل قس ا ر ط ونخيله ة سنبركتك ذ ا نساء لما قالت إليه حياتنا أن إليه عاديه ا ل ع ب ا د ة بسبب غياب الاقتصاد خلق الانبياء هذا خلق ا ل ا ن ب ا ء فكيف تحصل هذا ا ذ ن انما يحصله المؤمن ب ا ع ا د ة تجديد معتقد عقيده يرجع الى تحقيق ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل س ل ي م ة ويحقق توحيده لله الواحد ا ل ا حينما يحقق العبد توحيد ا ل ر ب و ب ي ة ب إ س ن ا د ا ل أ م ر كله لله خلقا و أ م ر ا وتقديرا ويحقق توحيد ا ل أ ل و ه ي ة بالخضوع لله عز وجل وجعل كل الفعل ق ص ب ا ا قصدا ا يقصد به وجه الله وحده دون سواه ف ل م يكون الا من المقتصدين ولن يكون إ ل ا ذا اقتصاد وصاحب اعتدال ووسط ويجد بعد ذلك راحته م ر ت ا حج م كثير من أ ه ل المال و ا ل أ ع م ا ل يعيشون ا ل ض م ك و ا ل ش ب ك أ ش د من ع ي ش ة الفقراء سمعنا ب ورائينا اصحاب أ م و ا ل طائله هائله في قله الوقت خيبه س ح ا ا ن ل ل والمال يجري من د ي ن ي د ي يغرق في مالي ولا يزال يشكو لي منك、سبحانه. وكان أ و ل ى به أ ن يكون أ و ل الشاكرين اذ كان اوسع الناس رزقا أ و من اوسعهم رزقا أن القناعة لم القلب لم تحصل في وكان رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما قالت ع ا ئ ش ة ا ل ص د ي ق ة ب ن الصديق رضي الله عنها يعيش على ما و ج د فقد لا تشتعل النار في بيت آ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهرين ويعيشون على الاسودين ا ل م ا ء و ا ل د ق ر يدوم شهر وشهرين تزيد أ و ترقص ما طيبوش ن لا الماء ويأكلوا يشربوا يمكن السماء أن ثم إ ذ ا وجد اللحم كان يحب لحم الكتف ويستعذب له الماء إ ذ ا الخل الحم ي أ ك ل ا لحم ي ك ت ف من انطف و أ ل ذ ما في ا ل د ا ب ة ويستعذب له الماء شرب عليه الماء ويشرب مع الماء وكان ي أ ك ل السرير عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكن أ ي ض ا ي أ ك ل الشعي طريقها اذا وجد ا ل ن ح م ة أ خ ذ ه ا من باب ا ل إ ذ ن تعبدا وشكرا لله الواحد القصر وكان يحب ان يظهر نعمه الله عليه لانه عليه الصلاه والسلام قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده ف إ ن لم يجد مالا وجد قناعه ودين نجد ودين عنده ماذا عنده عنده قناعه في القلب وشكر شكر عند النعمه ورضا عند الحاجه سواء ه ا عمرهم كان معروف عليه الصلاه والسلام وهذا الذي سماه اهل التربيه بعد بمقام الغنى العالي لان الغنى في زجاجه غنى الدنيا لان له مال السن ولكن الغني من كان غنيا بالله فسمه و مقام الغنى العالي لانه ارتفع غناه ليتصل بخزائن رب السماوات والارض من يعني ف ي عجيب يحصل بهذا المعنى لطيف جدا صور تتقرب ا ح ي ا ن هذا مثال بشري مادي غير ما تقرب و ا به الفم واحد عنده رصيد في ا ل ب ن ل المحروفين ي و ك ن واحد منارش ي ش ر د بهذا الحب و م ر ت ا ح معركه يجد طمحينته ليس بما ياكل لا بما يوقن أ ن ه عنده يعني بك ر ا ح ه ل عنده طمحينه ت تعبدوا على رسوس ا م س ل م ي ن إلقى ذلك الانسان و ق جلت ح د فرد بخلصة و و ي أ ت المؤمن ه ذ اعمق الإنسان في هذا المعنى ل أ ن ك حينما لا تجد شيئا فكن على يقين ان كنت من الموقنين أن و ر ا ء ك خ ن ي ر ب ا ل س م ا و ا والأرض ت إ ن ك ن ت ت م ع ل ق ا ك ا ل ر ا إن كنت من ت ع ل ا ل ل الرزاق وبكل ه أ س م ا ئ ه ا ل ح ف ن ة ت و ح ي د ا و ت في ر د ا ف ا ل ز م س ل ب ي ن والمسلمين ط ة هذاك ا ل ر في د فأنت عبد ا ل غ ن ي و م ن كان عبدا ل غ م ي ن ى الغنى بقلبه أنت عبد للغني. فان كنت عبده حقا وانما معنى العبوديه الخدمه هذا معنى العبوديه ة عرض علي الله اراضي بما حكم الله به عليه تعبدا عبوديه اتصل بمعنى الغنى الذي هو صفته عز وجل اسمه اسمائه ل الحسنى الغني اتصل هذا المعنى بقلبك قوي كراحه تماما كراحه الذي يرى ماله لا حد له ولكنه طبعاً ليس في ح ا ج ة إ ل ى كل ذلك الله ي أ خ ذ منه ما يشد به رمقا كل هذا ت أ خ ذ ه من هذا ا ل م ع ل ى الاقتصاد فهو يهذب ويشذب ويربي وينمي يزيل عنك النقائص نقائص البخل و ا ل س ر ف و ا ل م خ ي ل ة في المطلب فيه خصما و ا خ ص ا ل ا ل ش ي ط ا ن ي ة يشذبها في ضربها المطلب ا ق ط ع ه ثم ينمي فيك خصال الخير فتكون أ ك ث ر ارتباطا بالله و أ ك ث ر محبه لله و أ ك ث ر ت ي ر ا وسعيا للاتصاف باتصاف الخير والجمال ا ل م ت ب ف ق ة من أ ن و ا ر اسماء الله الحسنى ر ح م ة وريقا ز ق ا و ك ن ل قبل ل الإفتصاف ق ق ي ة من بعد وسكينه م ا ر ذ ل تتعرف على ل ل ا عز وجل من خلال صفاته العلى واسمائه الحسنى يجب أ ن تتعرف على معاني الاسماء الحسنى و ا ص ف ا ت ا ل ر ب ا ن ي العليا التعرف ليس بالمعنى الذهني فقط لا ليس يكفي و إ ن م ا التعرف بالمعنى الوجداني ن ي الذوقي على ذلك تتذوق و أن تتعرف ت تجربته في قلبك في وفي حينما من الله حقا وصدقا وتتوكل الذوقي ا ح ذو ا ل ق و ة المتين سبحانه جل وعلا وتشاهد ذلك في حياتك كيف يرزقك وكيف ت ن س د جميع ا ل أ ب و ا ب بين يديك فينفتح بابك لا تدري ولم تكن تدري ولم تكن تعد له حسابا ي أ ت ي ك منه رزقك الذي يكفيك ل ح ا ج ت ك و م ا يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تشاهد ذلك عيانا مشاهده وتجده تجربه تكون ان اذن قد عرفت الله من حيث هو الرزاق تعرفه تتعرف إ ل ى الله سبحانه وتعالى كما في الحديث تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعرفك في ا ل س وهذا باب من أ ب و ا ب ا ل م ع ر ف ة بالله نحن اليوم في ح ا ج ة أ ك ث ر إلى التعرف على ربنا الذي خلقنا نحن ن ج ع ل كثيرا ا ل ما يتعلق بعقيدتنا التي هي ع ق ي د ة الوسط والاعتدال والاقتصاد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب رواه أ ح م د و أ ب و داود له صيغه حسنه و ص ي غ ة صحيحه ة و م اخرجهما أ ا ل ص ي و ط في ا ل ج ا ن ع الصغير وصححهما ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في صحيح ا ل ج ا ن ع الصغير لقد ن ظ ي ع ل ص ل السلام ة الى ت ؤ السودان وفي رغم ذلك سودان ل وفيران وفيران ل وفيران ا ل ل ص وفيران ل وفيران و د ي ر ا ل ن و السمت الصالح هي الصفه الصفه الظاهره لك أ و منك إ ل ى الناس شوف واحد يقول سمته حسن سمته حسن يعني المظهر ب ي ن ه م ا ف يوجد حوزه لا يعني ما يقع بقلبك من مظهره النفسي لا م ع ن ا هذا الدرس م ا يعني وجهه وش مقدمه م خ ت ر إ ط ل ا ق ا قلت هذا ولكن ب ح م د ة النوع الذي نشوفه ستقول س ب ح الله غير ش ت و ب خ ل ي خاطري هذا هو المقصود يعني فيه بشر فيه إ ل ف تتولف بسرعه والمؤمن ي أ ل ف ويؤلف ولا خير فيمن لا ي أ ل ف ولا يؤلف فراش حمل واحد فيه المنظر يعني الجمال الظاهر لكنه منجوز سبحان الله منقبول ل أ ن ه ليس له س م ت ح س ن فقرقوا بهم السمت حسن الشكل الحسن السمت هو ما هنا النسي على هو يقيده الوجهة في هذا هو السلطه ب ع ه ذ الحسن و ا يكون بصلاح ا ل إ ن س ا ن و ب س ق و ا وبغرائبه وبصدق نيته ا ي وإخلاصي د الصالح و ا ل ا ل ص ا ل ل ح و ا ا ت ص ا د ه ذ ا بقال الصلاة عليه والاقتصاد س ل م و ا ا ل جزء من خمس وعشرين جزءا من سلطة اللبوه واحد على 25 جزء من النبوه ة النبوة نحديت ت و ق على、29. واحد من هذه الرؤيه من فأنت نحديت قديت هذا إذا واحد ع ى من النبوة كما في الرؤية الصالحه و أ ر الان جدت غرزه في الخلق الحسن تصبح فيك ج ز ئ ي ة نبويه خلق رباني نبوي بسبب تخلقك لأن الخلق العام يجمع كل يجمع هذا و لا يكون الصمت الحسن الصالح إ ل ا من مقتصد و لا يكون الهدي الصالح إ ل ا من مقتصد كما أ ن التؤبد عن الاتزان و الاعتدال و المهل ا ل ت أ ن ي لا يكون إ ل ا من مقتصد الاقتصاد سر الصلاح و الفلاح منبعه قل ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل س ل ي م ة في اقتصاد هذا منبع ل أ ن ك ا ط م ئ ن إ ل ى ما عند الله عز وجل ا ط م ئ ن إ ل ي ه وتوصين به الذين يظنون ن أ ه مثل ملاقوا وأنهم م إليه راجعون ربه هؤلاء م ق ت ص ر و ن ولذلك حتى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بهذا الحديث عن اكتشاف صفه الاقتصاد وليس الاقتصاد في الحديث فقط هو بالمعنى المالي الجزء الذي يستعمل به هذا المعنى مترجم غربي لا شيء يد ا ت ا ر ه ا ل ا ق ت ص ا د تعني د ا ر ة المال من معنى الحديث ا ل ك ل م لا شيء معنى ا ت ر ا ث الاسلامي هو معنى ماخوذ من أ و ر و ب ا وهو جزء جزء من عدد كبير من ا ل أ ج ز ا ء لمعنى الاقتصاد في ا ل إ س ل ا م الاقتصاد صار المالي يعني يجردونه من ا ل أ خ ل ا ق يجعلون ا ل إ ن س ا ن المقتصد اله ميكانيكيه ميكا. اذا كان فكره ع ا ط ف ة على اولادك وعلى اخترافيتك فلست بمقتصد ناجح ثم انطق بين ا ن ص ا ر ى وديل ليون المقتصد النازح هو الذي يقطع العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ا ل ع في ا ط ف ي ة كيس ابن عموس ك ي ف صدقه ولكن الخير في ف ك ي في ف ي ل ب ر والحسن ف ن ه ا ر تشوفهم كي ف ي د ر و ا البير والخير والحسن راسي كلمه في ن ا ل م ن ط ق ة بينهم م ص ب ح ي اقتصادي بالمعنى العوزيز كلمه قصيره راسي يعطيه بسير بحلج اليهودي كي يتصدق كمان ب ز ي ثقه اليهودي ويتصدق لا ي ت ق فيه الا واحد غبي لا تصدق, تصدق. غبيب. بريان ر ا ي يصير بحميه سريع ضرب لا يحتذى وارقى من ينشر جزء وارقى من ا ل د خ و ل لا ينظر إ ل ى ا ل آ خ ر ه اطلاقا فكذلك الاقتصاد عندهم والاقتصاد عندهم هو الذي اهلك العباد والبلاد ودمر الحياه وافقر الناس واهلك الحرف والناس اقتصاديا اقتصاد اضلافهم اقتصاد وصناديقهم الدوليه والتي خربت العالم و ا ش ا ع ة الاخلاق في الشعوب هذا اقتصاديا نحن ا ل آ ن نعيش مراره ف اتباعنا لاقتصاد اليهود وتدمرنا اخلاقه م أ خ ل ا ق ه م من اقتصاده أ خ ل ا ق ه م ا ل ق ا س ل ه السامه اما الاقتصاد في ا ل إ س ل ا م ف ي ب د أ من توحيد الله عز وجل ان هؤلاء ف ي ب د أ واعتقاد اليقين في اليوم ا ل آ خ ر حسابا جزاء وعقابا يتلفق منها هنالك وينتشر في المسلمين في المجتمع سلوكا ورصفا وليلا و ت ك ا ف ل ا وتوازن وتراحما هكذا ينتشر الاقتصاد بهذا المعنى خلقا في المجتمع خلقا في ا ل أ س ر ة خلقا في العلم خلقا في التاليف خلقا في ا ل إ ع ل ا ن خلقا في كل شيء مقتصده وخير الناس في الاسلام ا ل م ق ت ص د وشر الناس في ا ل إ س ل ا م غير المقتصد ولذلك في المنطق ا ل إ س ل ا م ي اليهودي لا يكون مقتصدا والنصراني لا يكون مقتصدا يعني هما ل ل ي كيف سماوا اقتصاديين في المنطق الغربي فالمنطق ي ا ل إ س ل ا م ي ي ت ح ب و عنهم هذه الصيغه لا يعطيهمش اقتصاد كيف يكون الكافر مقتصدا وهو بين صرف ومخيله والظلم ض د ا ل ا ق ت ص ا د ل أ ن الظلم ليس بعدل ولا باعتدال والاقتصاد عدل و ا ع ت د ا ل فلذلك وجد ا أ ن نحمي هذا ا ل ن ف ظ ونجدد معناه في أ ن ف س ن ا فرحنا غصنا ا ل ذ ا ت لما ا س ت ع م ل ن ا كلمه ي ر و م زي الاقتصاد فالمعنى اللي ي بغاوه وخلينا المعنى اللي ي بغا يا رب العالمين حتى اصبحت هذه ا ل ن ف ظ ة للاستعمال الشعبي شتيمه ولو له أنت صاحبك كان يقتصد حقا لكان خير الناس لكان فيه جزء من خمس وعشرين جزءا من ا ل ن ب و ة تجاهه و ي ق ت ص ر في القصيده ا ل ن ب و ي ة ح ا ل ي ة رفيعه ة ولكن غلطنا حينما أخذنا و ع ش ن ا به و ن ش ي ن ا ك ل م ا ت ه أ ن ز ا ل ه ا ربنا في كتابه وبثها رسوله في سنته وسلك عليها ا ل ص ح ا ب ة والتابعون بعدهم الصالحون إ ل ى يوم القيامه ولذلك أ ح ب ب ت فعلا أ ن يسعى المؤمن إ ل ى اكتشاف م ن ز ل ة الاقتصاد وجعلتها م ن من ز ل ة للمنازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ن س أ ل ي ن منزله ل أ ن طريق العبد المؤمن هو بين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين كما بيناه في بدايه اهل الحصار وكما س ر ه قبل ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج الشركين اذن هو سير ا ل ع ب ا د ة سير العبادة الى ع ب ا د ة إ ل الله عز وجل لا يكون إ ل ا باقتصاد و ا ل ب ر ك ة تحصل بعد ذلك في العموم شوفوا احد الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم صوب لاقتصاد يبغى يصدم الاقتصاد باسلامهم لا يزيد فيه بحث يجب يشتغل بالشيء الأحيان وذلك ش تتحلوش عن عن وبالمعنى نهاية أن يكون يمكن نخرج البال لا البال فيها الاقتصاد لمالي أيضا وهو من في وذلك قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ح ب أ ن ينسا له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه اللي الرحمه هذا اقتصادي تولي عليه بغي ويكتوش عمره رزقه يصل حديث、اختصاري. بل فيه معنى من أ ه م م ع ن ي الاقتصاد وينقض مبادئ كثيره م ل مبادئ الاقتصاد الكافر ل أ ن الاقتصاد الكافر قائم على قطيعه ة الرحيم ذ الرحم ا ا ا ا ق ت ص د ل ك قائم فكيف إ ذ ن ينتج عن ص ل ة ا ل ر ح ي م و هو واحد من ا ل ا م ث ل ة وهو ك ث ي ر ة بمعاني ا ل إ س ل ا م ص ل ة الرحم ايش تزور عمك خالتك طرق ب ا ط و ن ق ر ي ب ا من أ ق ر ب ا ئ ك تزوره في الله ومن ل ل فيجعل الله ه تعبدا ع باركة وفي عمرك مع أنك لما تتنشي في وفي لك رزقك ر ك تعب مع أ ك لما ت ش يتقي الظهور العائلة رزقك ف الملكوم ن ك والله ي ف الله ا ل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتفل ويصبح بعد ذلك الدرهم بين يديك كم ي ئ ه درهم أ و ك ا ل أ ل ف تقول باركه المال لانك كنت معتدلا في دينك فجعل الله لك باركه في مالك خيط بل حبل متين يربط بين اخلاق المال واخلاق الدين ويتسع ك فيه في في عمرك رب العالمين يجعله ساعة لا ث ا ب ت ه لا ز ي ا د ة ولا م ق ص ر ة أ م ا ا ل س ا ع ة ف س ا ح إ ذ ا حل ا ل أ ج ل ف ا ل س ا ع لا يزال ولا ث ا ن ي ة ولكن ت ص و ر ب ا ر ك ه في العمر يؤخر في عمره ليس بمعنى ا ل ز ي ا د ة ا ل ز م ن ي ة ولكن بمعنى ا ل ز ي ا د ة النفسيه شعرك أ ن ك عشت الف س ن ة ر ب م ا لم تعشت ي الا سنوات ا ل ق ل ا ب ل وهكذا كان الصالحون من هذه ا ل أ م ة يعيشون من الدهر يسيرا ف إ ذ ا به يشتاقون إ ل ى الله و إ ل ى ا ل آ خ ر ه ويجدون أ ن ه م قد عمروا ا ل أ ر ض وقد عمروها فعلا عمروا ا ل أ ر ض بالخيرات ا ل ص ا ل ح ة وقد ق ر أ ن ا ورعنا من العلماء والمجاهدين والصالحين من أ ن ج ز في ا ل أ ر ض ما لم ينجزه من عاش ا ل م ا ئ ة و ز ي ا د ة الامام الشافعي رحمه الله عاش بضعا وخمسين سنه ة سنة إنام وخمسين الشافر ومع ع ينأ الأرض ف ق ه يوم عمر ا ن ي ا ل ه ووضع ل ل أ م ة من مناهج العلم و أ ص و ل فقهيه م ن ح س ن ا ت إ ن شاء الله لن تزال تتوافد عليه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه سن في ا ل إ س ل ا م سلنا حسنا فله اجرها ان شاء الله و أ ج ر من عمل بها ولا يزال الناس يعملون بها إ ل ى يوم القيامه ة في عمر حسن البنى رحمه الله عاش ضبعا شمال شهد مصر وأربعين سنة وهو من أ و ل المجددين في هذا الزمان بلا لله فكيف لك خ ل ا جدد الدين كان واحدا من أ ك ب ر المجددين ل ل إ س ل ا م في هذا الزمان نشاطه البسيط وحركته ا ل م ت و ا ض ع ة ك ر ي د ه جعل الله فيه بركه ا ف ك أ ن ه عاش أ ع م ا ر ا م د ي د ة ع د ي د ة ومثل هذا كثير ازداد حاله من ا ص ا ل ح ي ن و ا ل أ و ل ي ا ء الصديقين هذه ما الاولياء ح ق ي ق ة أ و ل ي ا ء الرحمن لا أ و ل ي ا ء الشيطان نعوذ بالله منهم و م ا ل ش ي ط ي ن ي ن أ ا لك في العمر يبارك لك فيه فتعيش ا ل ل ح ظ ة مرات ع د ي د ة من الناحيه ا ل ز م ن ي ة تعيشوها مره ا و ا س د ة ومن الناحيه ا ل ن ف س ي ة و ا ل إ ي م ا ن ي ة ومن حيث الاجر تعيشوها مرات, مرات. ويقناع قناعه بما ا ح ر ض ت وانجبت سمه القناع عبد ش د ا ث ة ربي من الزمان كل ذلك أ ص ل ه الاقتصاد وحينما ي ش ر ف ا ل إ ن س ا ن في ا ل ت ز ا ن ي ا ل ح ي ا ة تنتهي بسرعه وهذا مشاهد في أ و ر و ب ا مثلا وفي غ ي ر ه م ل ا د ا م ي ن مع الاسد من حيث ا ل ت ب ع ي ة ا ل ع ي ا ء نجد بعض الناس ي ش ر ك في تناول الشهوات فالصويعي ا ش ه تحولوا في ا ل ح ا ن ب ه ي فإذا لا به تنضي مدة ي حتى يحرمه ل ل ه من ا اقتعالي عزيز الصغر تحول من ذوق ا ل ن ع م ة إ ل ى ذوق ا ل ن ق م ة ومن مراتب الجلال إ ل ى مدارك ا ل و ص ق والعفوس م كحياه الكلاب و ا ل ب غ ا ئ ل ة فقدوا الذوق الجميل ل ل ح ي ا ة بسبب الشره و ا ل إ ق ب ا ل الوحشي ا ل ح ي ا ة ما كان في ذلك فحرمهم الله نعمته ا وهم غارقون فيها, غارقون فيها ولكنهم ورب ن ولكنهم فيها محلومون فقير ا ل متواضع في بيت بسيط كوخ نولا ي أ ك ل من الرزق يشيرا ويعيش جمالا و س ك ي ن ة يحسد ع ل ي ه ليست عند الملوك ولا عند أ ه ل المال والعمل أ ا م ت ا ه مطمئن الباب صلى الله ع ل ا و ا ت م وذكر ربه وجمع اطفاله و أ ك ل يشيرا ونام حامدا شاكرا ا ل ح ي ا ة ع ج ي ب ة ع ج ي ب ة فعلا كلما تواضعت في عيشك كلما اقتربت ك كلما وجدت لها عانتها وكلما ب خ ي ل وجدت عانتها ا ل م ث ر ي ف معدل ه ذ ه حياه شرف الافراط عندنا عدد والبخيل معدل رب وانما المتنعم حقا المعتدل المقتصر ومن جمال هذه ا ل ع ب ا ر ة أ ن ه ا م ش ت ر ك ة المعنى كما اشرت ا ل ي قبل يا ندي ا ل م ع ن ى مع ندي الاعتدال ومع ندي ا ل ن ي ة قصد يقصد أ ي نوى ي ن ي و ا ل ن ي ة هي أ و ل شرط في قبول ا ل أ ع م ا ل وفي كونها عباده ة عادة أو وذلك حديث رسول ا حديث ل ل عليه او ل ل ص ا ة ا ا الصحيح المخرج الصحيح إنما ا ل ل ل س م أ ع م ا ل بالنية لكل وإنما ن مرئ و ه فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله ومن كانت هجرته إ ل ى الدنيا يصيبها أ و م ر أ ة ي ن ك ع ه ا فهجرته إ ل ى مهاجر اليه و ا ل ن ي ة القصد قصد. قصد. يقصد إ ل ى الله عز وجل يريد وجهه لا يريد غيره ف ل تكون م ق ت ص ب ا بالمعنى الذي ذكرنا قبله الا إ ذ ا كنت م ق ت ص ب ا أ ي ض ا بهذا المعنى الاخر اي قاصدا في كل أ م ر ي ك ا وجه الله عز وجل فهما متداخلان دائرتان و ا ح د ة تصب في ا ل أ خ ر ى وتؤدي إ ل ي ه ا خ ا ت م ة القول أ ن ه يجب علينا أ ن ندخل في م ج ا ه د ة ل أ ن ف س ن ا إ ن ه الذي يعيش بخلا أ و يعيش صرفا ً إنه من هذا التفضل تفضل يصعب عليه أ ن يكون مختصيا بين ع ش ي ة وضحاها لا يمكن ان س القصر يكون ق و ل اخناق ما ا ت ت ل جيدا شيء فيه المزمان ق ل يتبدلوا جبال ولا يتحولوا جباله يتحضلوا ه مغربا ما م تضيع ع هذا معنى صحيح م ن معنى أنه مفتاحين هو ولكن ب ا ل غ ة في الدلاله على ص ع و ب ة التحول في مجال الاخلاقي فلا بد إ ذ ن لذلك من م ج ا ه د ة النفس تدريبه، تدخلها ترويبه، فمن الف ح ي البخن كده تريده، ا ن هل ل يراد الشح ل ن ب تدريبه وترويبه فقد تطبعت نفسه على اخذت الصفات وتحتاج إ ل ى إ خ ر ا ج من ذلك الجحر و ف ص و ح للغار وتخرجها و إ خ ر ا ج النت من جحرها اشد من إ خ ر ا ج الضب من جحره ا الصحراء الغار الضبير جيدا النفس إذا الغار جدا تخرجها وتحتاج مجاهدة الوقت عرف يتقطع صعب للشعر كبير كبير كبير وفذلك للضب إلى دخل لذلك دخلت لكل يلبوك إلى、نجاهدة. وإلى كبير أسعى يجدونه يجدونه يجدونه يجدونه تربيع تسعب أنت ترساء بالتدريج وكذلك النفس أ ي ض ا إ ذ ا خرجت بعت في السرط مفرط مبدر شفيه كال مع ا ل ب ق ر ة يصعب عليك أ ن ت ق ي ب ه ا إ ن م ا م و الفت قيد فهذه ل ز م ت و ا ل أ خ ر ى مزمته ا ل أ و ل ى م ش ك ل ة ا ل ث ا ن ي ة م ش ك ل ة ولا حل لهما معا إ ل ا ب ا ل م ج ا ه د ة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم يشغلونها سيدنا الصديق بدير خطه طويله الندى ان كنت عندك ا ل نفاذ فاصبر واستعينوا بالصبر والطغاه فانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون ان الملائكه ربهم وانهم اليه راجعون تدرب نفسك ان كنت من ا ل ب خ ل ا ي الشحيحين على التقرب من الكرم ومن اهله عسى ان تتخلص باخلاصه تعاشر أهل الكرم أهل وتتقرب من خلق الكرم ولا يكون لك ذلك إ ل ا بجديد التوحيد في ق ل ب وبجديد اليقين ب أ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين ترجع اليه وتربلتك ع ن كلما ع ر ب ت لك ن ا ز ل ة من البخل او ع ز إ ل ى الله في ا ل ر ا اليه و إ ل ى اسمه الرزاق تجد ر ا ح ة من ا ل ب خ ل وتجد ق و ة على شحك لما تدخل مع ب ل برزه في المصارعه تجد ق و ة من اسم الله الرزاق على بخلك وعلى شحك تغلبه حينا ويغلبك حينا حتى تكون في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر م ن ت ص ر ة وكن عليك انك ان اخلصت لله في هذه المعالجه سينصرك الله ل أ ن ك تحارب إ ب ن ي ه لبخل شح اخلاق إ ب ن ي ه ومن نفس الشيطان و أ ن ت عالم ب ن ي ة ع ب ا د ة الله عبد بل جندي لله و إ ن جندنا نهم الغالبون سيغلبك الله عليه وسينصرك أ م ا إ ن كان داؤك الصرف م ب د ي ل ش ر ك ت فما عليك إ ذ ا إ ل ا أ ن تروض نفسك بالقيود د با. قيود وما القيود كما نسك وما هذا النسلطة احتاج تعاشر ا شبغي في طلق إلى آلت أهل ل نسك هذه تركي ز و أ ه ل الاقتصاد و ا ل ق ن ا ع ة وعاشر المساكين الفقراء رفيق بارك وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحب المساكين انظر إ ل ى من دونك رفقه انظر إ ل ى من دونك س ك ن ة انظر إ ل ى من دونك لباسه وكثير منهم له ق ن ا ع ة ع ج ي ب ة تجد لنفسك في ذلك مثالا و ق د ر ة وانظر إ ل ى رسول الله قبل ذلك وبعده وكيلته وشمائله انظر إ ل ى ذلك كيف كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرضى ب ا ل ق ل ي ب إ ذ ا نظرت ذلك النظر ف إ ن ك ستتعلم كيف تقول لنفسك لا كيف تقول لنفسك لا مشكلة المفرس لا أن يقول لنفسه كيف يستطيع أنه أن لا عبد لنفسك عبد لشهواتك و إ ن م ا تستطيع أ ن تقول لا للنفس إ ذ ا أ ب ص ر ت أ ن هذا الممنوع الذي تريد النفس أ ن تتعدى إ ل ي ه أ م ر مشتعل منتهي ك ت ع ه من النار أ و أ ن ه يقود إ ل ى النار إ ذ ا تعلمت ذلك وشاهدته و أ ب ص ر ت ه ف ن ه سيسهل عليك شيئا فشيئا هذه تبصر ر ي ة ت ت ف ر ت عنه يسهل عليك شيئا فشيئا أ ن تلزم نفسك و أ ن تقيدها عند حدودها وذلك الورع ا عن كل ش ب ه ة وعن كل ن س ل ة من ش أ ن ه أ ن يقود إ ل ى شر أ و إ ل ى فساد مع طول ا ل أ م ر أ ن تقول للنفس لا ان تمنعها أ ن تقيدها أ ن تلجلها إ ن م ا يقع ذلك أ ي ض ا حينما تبصر أ ن النفس ترغب في الشهوات لا في الحاجات وهذا ن ق ي ا س لطيف أ ي أ ن عليك أ ن ا تلبي لنفسك ما تحتاج لا ما تشتهي وبينهما فرق كبير عمر بن الخطاب أ م ي ر المؤمنين رضي الله عنه قال م ر ة ل أ ح د ه م اكلما اشتهيتم اشتريتم ا ل أ و ل ى بالمؤمنين ان يشتري ما يحتاج لا ما يشتري. لان شهوات النفس لا حدود لها و ا ل ح ا ج ة محدوده حاجتك ا الى الطعام مثلا م ح د و د ة شهوتك إ ل ي ه غير م ح د و د ة حاجتك إ ل ى المال م ح د و د ة شهوتك إ ل ى المال غير م ح د و د ة لو كان لابن آ د م واد من ذهب ل ا ب ت غ ى إ ل ي ه ث ا ن ي ة ش ه و ة ولو كان له واديان ل ا ب ت غ ى إ ل ي ه م ا ثالثه هذه ش ه و ة و ل ي س ت ح ا ج ة أ م ا واد واحد من المال فيغرقه من شغل ا ل ح ا ج ة ي ل ب ي ه ا يلبي حاجته وكمال ذلك و ا ل ز ي ا د ة و م ش ك ل ة ا ل م س ر ف أ ن ه تغلبه شهواته ويتعدى حاجاته إذ ع ل لك مقياسا في أ م ر ك كله خذ ما تشتهي ودع ما دون ذلك فرق بين ا ل ح ا ج ة و ا ل ش ه و ة ف إ ن النفس لا تزال تشتهي تشتهي حتى تشتهي الحرام هكذا يعني أ م ا إ ن وقفت عند حدود الحاجه ف ب إ ذ ن الله لن تصل إ ل ى الحرم ل أ ن الشارع الحكيم كما في م ق ا ط د الشريعه ضمن لك بمقتضى الاحكام الشرعيه ضمن لك ضروراتك وحاجاتك وزياده, وزيادة التحصيل ز ي ا ا د ة و ا ل ك م ا ن والجمال وما دون ذلك بعد ه فلا يكون إ ل ا في الصرف وفي الحرم اللهم اجعلنا من المقتصدين اللهم اجعلنا من أ ه ل الحق اللهم اجعلنا من أ ه ل الدين اللهم ارزقنا الورع واجعلنا لك من الشاكرين وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين